اللهم إني انني اسالك من بحو اكر بقدو اللهم إني أسألك ببهارك أتل اللهم إني أسألك من جمالك جمالك بأجمله جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كله اللهم إني أفعل من جلال شر بأجله وكل جلال شر جليل سألكم بالجناح لكان كله، اللهم ما إني أسألكم من أومتكم بأوامرهم وكلهم. أو ما فكرم قوي المال أو ننام اني أستنشئ أفعل كان من نور كان بأنوره وكله نور كان اللي. اللهم ما إني أفعل كان بنور كان كله. اللهم أمم إني أسأل من رحمتك بأوسعها بأرسعها وكل رحمت كام بأرسعها اللهم أمم إني أسأل برحمتك قل له اللهم ما إني أفعل من كلموس كب وكلهم كلماتك صلى الله اللهم امام اني بكلماتك كلها اللهم إني أسأل من كمالك كام بأكملي وكل كمال كام اللهم ألم إني أسأل كام لك كل الله من اصنائكم بانكبر هم وكل لوهم اللهم ما إني من أسألكا بأسمائكا واللحاوة اللهم ما إني من من عزتكا هو القول لمن لذت شكم عززا اللهم اني اسال الشنب باذتك كل اللهم اني سأنشر من ماشي يا سيكن بانظر وكل يوم ماشي اللهم بمشيك كاما كل حول اللهم أمام إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استفلت بها الله أمام كل حول بكل يوم بذرت سكن مستقيله اللهم انني اسكن ببذر سكن اللهم من علم كان بأنفده وكل علم كان نوطي اللهم إني أسأل كان بإلم كان كله. اللهم من إني أفعل كام من قول كام وكلهم وكل قول اللهم من إني أفعل كام بقول كل کل اللهم اوام انی افعال من مصاب الی با حب هم وكل هم اللهم إني أسأل الشهد بما صلّي كلام كل يوم اللهم إني أسألك من شرتك بأشرته بكل يوم شرت بك شري، اللهم إني أستنكى بشرت بك كله، اللهم إني أستنكى. من وكل سلطان کرد به آدمی و کل سلطان کرد آیه. آملاهم من اینی آن کرد کل. اللهم ما من من ملكك بافخر هيك وكلهم ملكك فاه اللهم من اني واسالك بملكك كله اللهم عني من من علوك بألهم وكلهم علوك اللهم إني أسعلك بعلوك قل لي اللهم إني أسعلك من منك كان بأقدمه وكل منك شاء بدي اللهم عام إني أسأل كام كله اللهم إني أسأل من او یا تکا ناکرم ها و كل اللهم اني اسال الشام يا اللهم إني أسأل بما أمتب فيه من الشأن والجبرون وأسأل بكل شأن وحدهم وجبروتين وحدهم اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يوم الله